اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي ووفوا بعهدكم وإياي يترهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإن يا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فتأمرون الناس بالبر وتنشون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون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 واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها شباعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر